111. ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة 112. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقل لما نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 124. وعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر, فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض 125. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 فَإِنْ رَضِعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ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 فاتقوا الله ياء إلى الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم اتل الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فتََزَّلُ لَ بَنهُ للتَعلَمُأَ اللهَّه على كلُ شيءَ إِ قَدير وَأَن اللهَّه قََ حاقَ بكُ شيءَ إِ